وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة توعيهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذري ياتيهم انك انت العزيز الحكيم وطهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذالك بانه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنون فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء يزفون هو يتذكر الا من ينيب ستدعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات على العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده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 ما للظالمين من حبيب ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق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 كانوا هم أشد منهم قوته وآثار في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ضَآلِّينَ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شديد العقاب وَنَقْدَ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَوْمِهِمْ فَقُولُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَتَلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إن أخاف أي يبدل دينكم أو أي يظهر في الأرض الفساد، وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُثِرْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّدٍ مِن كل متكبر لا يُؤْمِنُ بِأَيَّامِ الْحِسَادِ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 وَإِنْ يَكُنْ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُنْ صَادِقًا يُنصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابًا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 أخاف عليكم يوم التناد يومت تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما لهم من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاء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 كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بنلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب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 وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع لما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئا فلا يجزى إلا مثلها من عمل سيئة فلا إلا مثلها ومن عمل صالحا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 فقَاهُ اللهَّهُ سَْئنتِ مَا مَكَر وَحَقَ بِآانِ فيِيرََسُ والعَذَ أَن رُ يُعرَضُونَ عَلَيهَا غُدُ وَو وَشن وَيَومَتَقُ السََّةُ أَدَخِلوا آلَ فِي الرَغنَشَدّ وَإِذِ يَتَحَاَنُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُونَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُونَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنِّي نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم. لمدعوا ربكم يخفف عننا يوم من العذاب. قالوا أ ولم تكو تأتيكم رسولكم بالبينات. قالوا بلا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 وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا تتذكرون إن الساعة لآتئة لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون فَقَالَ رَبُّكُمْ دُعُونِ أَسْتَجِبَ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ رَبَّ صِرَاطٍ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى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 1. الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءاً وصوركم, وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات 2. ذلكم الله ربكم فتبارك الله Allah Rabb al-alamin, O al-Hay, La ilahe illallah, ve fad'urohu mukliyin lahul din. Al-hamdulillah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 Hovalı, kılık, خَلَقَكُم kılık, kılık, kılık, kılık, kılık, kılık, kılık, kılık, kılık, kılık, kılık, kılık, kılık, kılık, kılık, kılık, kılık,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 Thumma fi al-nar إِذِ Izzil فِي fi a'lnakim ve sallasil yushabon. Fi al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 ذلكم بما كنتم تسرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبواب جهنم أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتأفينك فإلينا يرجعون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 وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَرْضُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ